طلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن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 وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم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 الَّذِينَ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ, كفرنا بكم وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَادَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا لك إلا قول لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء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 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم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 وَآتُوهُم ما أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تنكحوهن إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تمسكو بعصا ملك وافر ويسألوا ما أنفقتم واليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن إن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم, فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آمَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا ولا يسرقون ولا يزنون ولا يقتلون أولادهم ولا يأتون ببهتان ولا يأتون ببهتان يفترون بين أيديهم وأرجلهم ولا يعصونك وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي